أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت فتنة قوم فاقبضني إليك غير مفتون زاد في حديث معاذ أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك زاد في حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الرؤيا حق فتعلموها قال الإمام الترمذي سألت يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني وتتوب علي واذا اردت فتنه, فتنة قوم فاقبضني اليك غير مفتون زاد في حديث معاذ اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان هذه الرؤيا حق فتعلموها قال الامام الترمذي سالت محمد بن اسماعيل عنه يعني سال البخاري فقال هذا حديث صحيح وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وصححه الالباني الكلام ده في التلفون ولا فين في انا حسن في المسجد هنا سبحان الله نعم. رأه لأن في قصه تانية. رأه في أحسن صورة. يعني كنا قد وقفنا في المرة السابقة عند قول المصنف رحمه الله تعالى نشأة علم أصول الفقه. هذا هذه الفقرة. تندرج تحت ثلاثة عناصر العنصر الأول أن علم أصول الفقه ليس له مؤسس في الحقيقة العنصر الثاني أول من صنف في هذا العلم كان الصحابة بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاضر إذا استنبطوا أحكاما شرعية لتطبيقها على وقائع جديدة يصدرون في استنباطهم عن أصول مستقرة فالعلم إذن علم الأصول كان مستقرا في نفوس الصحابة علموها من نصوص الشريعة وروحها ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي عايشوها وشاهدوها وربما هذه الأدلة على العنصر الأول أن علم أصول الفقه ليس له مؤسس على الحقيقة بل هو من علوم القرآن والسنة وكان مستقرا في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الأول أو يعني من الأدلة هذه الأدلة كثيرة كل سللات الصحابة رضي الله تعالى عنهم ترجع إلى قواعد أصولية بل إما علم الأصول من مصادره استنباطات الصحابة كما ذكرنا في اللقاء السابق قلنا من مصادر هذا العلم الاثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما صرح بعضهم في بعض المسائل بالأصل الذي استند إليه في استنباطه للحكم الفرعي في استنباطه للحكم الفرعي كقول ابن عمر لمن سمعه ينهى عن التمتع اتباعا عن التمتع بالحج اتباعا لنهي عمر رضي الله عنه يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر فابن عمر هنا يقول ان التمتع جائز وهذا حكم فقهي فرعي هذا الكلام واضح لكم نعم نعم وهو يستند في دفع القول بعدم جوازه الى قاعده اصوليه يستند الى القول في دفع القول بعدم جوازه يعني يرد على من يقول بعدم جواز التمتع بقاعده اصوليه ما هي هذه القاعده الاصليه وهي ان الدليل من السنه مقدم على قول الصحابي ولو كان قائله احد الشيخين أبا بكر وعمر، أبا بكر وعمر، ويجوز يعني أبا بكر وعمر ويجوز أبي بكر وعمر، الأمر سيان يعني، وكقول عمر ابن الخطاب هذا هذه يعني هو يريد أن يقول مما يدلك على أن هذا العلم كان مستقرا في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينطلقون. في استنباط الأحكام الفرعية من قواعد أصولية قعدها بعد ذلك اهل العلم لكن قد يعجز اللسان عن التعبير عن القاعده وإن كنت قد أنطلق منها وقد لا أكون في حاجة إلى تقعيدها لأنها مستقرة في قلوب كل الناس مثال هذا علم النحو لو أنك جئت برجل من العرب القدماء عرب الجاهلية وقلت له ان الفاعل في لغة العرب مرفوع هل سيدري عن ذلك شيئا مش هيفهم حاجة مع ان قاعدة الفاعل مرفوع اخذت من قوله هو يعني علماء اللغة استقرأوا الاقوال العرب فوجدوها أن الفاعل لا يأتي إلا مرفوعا فوجدوا أن الفاعل لا يأتي إلا مرفوعا يبقى العلم نفسه كان مستقرا في نفوس العرب لكن تقعيد قواعد العلم لم يكن يعرفون عنها شيئا لأنهم لم يكونوا في حاجة إليها كذلك علم التجويد لو أنك أتيت برجل من العرب من الصحابه وقلت له الادغام والاخفاء قد لا يدري عن هذه الامور شيئا لكن بعد ذلك دخل الاسلام اناس من غير العرب دخل الاسلام اناس من غير العرب فبداوا يلحنون فمثلا ياتي ليقرا قوله تعالى فمن يعمل لا يغنها بمقدار الحركتين لا يقول فمن يعمل فبدأوا يقعدون قواعد إذا جاءت النون مشددة فينبغي على قارئ القرآن أن يغنها بمقدار حركتين ليه؟ لأنه ظهر ناس يقول من الجنة والناس لا يقول من الجنة والناس لما احتجنا إلى العلم قعدنا لما احتجنا إلى تقريب العلم للناس قعدنا له قواعد حتى يسهل تقريبه للناس وكذلك علم الأصول كان مستقرا في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة دي الدليل والسنه مقدما على قول الصحابي هذه قاعدة أصولية هل ابن عمر وهو يتكلم قال اقول إن, الحج ان التمتع بالحج جائز لان القاعدة الاصوليه تقول ان الدليل من السنة مقدم على قول الصحابي ولو كان ابا بكر وعمر ما قال هذا وانما قال اقول قال رسول الله وتقول وتقولون قال ابو بكر وعمر يدلك هذه الصيغة رفع الصدة اقول قال الاستنكار يدلك على ان القاعده مستقره في قلبه استقرار الجبال على الارض صح ولا لا والذي نعم والذي يسمعه يعلم ذلك لذلك اقتنع بقوله الأمور كانت مستقرة في قلوب الصحابة انظر إلى قول عمر وكقول عمر بن الخطاب لابي موسى الأشعري رضي الله عنهما عندما وله القضاء اعرف الاشباه والأمثال وقس الأمور برأيك فهو تصريح بالعمل بالقياس وهي مسألة أصولية شوف تعرف الأشباه والأمثال وقص عليها الأمور هذا تصريح ها في حد بيتكلم في حد بيقول حاجة أنا عايز أسأل سمع حد بيتكلم الله المستعان نعم، الله وقس الأمور برأيك فهو تصريح بالعمل بالقياس وهي مسألة أصولية قال انظر إلى المرحلية في عهد هذه مرحلة الصحابة أثبتنا بأدلة أن العلم كان مستقرا في نفوسهم لكن كقواعد لم تكن انشئت القواعد بعد وفي عهد التابعين ومن بعدهم كثرت الحاجة إلى الاستنباط لكثرة الحوادث التي نشأت عن دخول بلاد شاسعة تحت الحكم الإسلامي فتخصص في الفتيا كثيرا من التابعين فاحتاجوا أن يسيروا في استنباطهم على قواعد محددة ومناهج معروفة وأصول واضحة وكان لبعضهم في ذلك كلام واضح في أثناء كلامهم في علم الفقه حتى الآن نعم القواعد كثرت كثرت في القلب وكأنه بدأت تظهر معالم بسيطة من بعيد لهذا العلم يعني تقعيد العلوم بدأ يلوح في الأفق من بعيد في عصر التابعين لكن غير أن علم الأصول لم يتميز عن غيره إلا عندما جمع مسائله الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب له سماه الرسالة أفردها تبدأ الرسالة طبعا هذا الكتاب في غاية الروعة كتاب مش كتاب أصول وفقط كتاب لغة وأصول وبلاغه وفق وحديث وعقيدة لكنه صنفه للأصول لكن قول الشافعي حجة قول الشافعي حجة في اللغة يعني العلماء بتاع النحو يختلفون كلمة مرفوعة او منصوبة فيذهبون للشفعي يتكلم كلام الشفعي يرجع واحد القولين الشافعي حجة في اللغة تخيل شوف واحد الداب القوة دي قال بعضهم قرأت كتاب الرسالة خمسين مرة لا اذكر العدد لكنه عدد كبير خمسين ما نظرت فيه مرة الا استفدت امورا لم اكن قد استفدتها في المرة السابقة كتاب رائع وضخم الشاهد أفردها للكلام في أصول الاستنباط من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وتكلم في الناسخ والمنسوخ هذه بعض المسائل خد بالك أفردها للكلام في أصول الاستنباط ده الفرق الركن الثاني من أركان علم الأصول اللي هو طرق الاستنباط طرق الاستنباط في أصول من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وتكلم عن الناسخ والمنسوخ هذا أيضا نجده في مبحث الكتاب في علم الأصول مبحث الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها والخص والعام وما يكون حجة من الأحاديث وما لا يكون حجة فجمع الشافعي في رسالته اشتات هذا العلم يبقى أول من صنف في هذا العلم الامام الشافعي قال الناظم اول من صنف فيه الشافعي رسالة كثيرة المنافع فكل من صنف بعده تابع فقصب السرق حراه فارتفع كل من صنف بعد الشافعي عيال عليه في هذا العلم اول من قعد قواعده لكن هل اقول اول من اسس هذا العلم؟ اول من صنف فيه واول من حرر قواعده لكن العلم كان موجودا بوجود الكتاب والسنه واثبت في رسالته مناقشته لارباب الاتجاهات المخالفه الشافعي في هذا الكتاب يرد على القرانيين هذا مذهب ظهر في عصور متاخره تقرا كلام الشافعي كانه يعيش بيننا الان وهو يرد عليهم فضبط هذا العلم وصنع له هيكلا حذا فيه من بعده حذوه قلنا فكل من صنافه بعده تابع حذا فيه من بعده حذوه فكثرت المؤلفات الاصوليه بعده وحرر ائمه الاصوليين مسائله ونمى علم الاصول واصبح الاجتهاد والاستنباط من الادله ميسرا لأن الأحكام أصبحت محصورة والأدلة, والأدلة كذلك أصبحت محصورة أصبحت محصورة معلومة وطرق الاستنباط أصبحت واضحة منضبطة وأمكن معرفة الاجتهاد الزائف وتمييزه من الاجتهاد الصحيح لأن الزائف اعتمد على أدلة زائفة قد درس العلماء هذا خطأ زيفها في عناك يعني في الكلمه وحددوا وضع الزلل فيها أو استخدمت فيها دلالات زائفة غير مستقيمة أو قام باستنباطه شخص غير مؤهل فانحرف فهمه عن الطريق السوي خد بالك هذا الكلام في غاية الجودة كلام الأخير الذي قلته مستوصلة ليه؟ قال ونما علم الأصول واصبح الاجتهاد والاستنباط من الادله ميسرا احنا قلنا ما هو قلب علم الاصول حد يرفع ايده ويجيبني تفضل يا شيخ لا لا طرق الاستنباط قلب علم الاصول وطرق الاستنباط ولا نسينا اللهم استعن هتلاقيه بدا بهذا القلب وأصبح الاجتهاد والاستنباط من الأدلة ميسره لأن الأحكام أصبحت محصورة جاء بعدها بيتكلم عن الثمر من هذا العلم والأدلة كذلك أصبحت محصورة وطرق الاستنباط أصبحت واضحة منضبطة وأمكن معرفة الاجتهاد الزائف عشان كده باب الاجتهاد دخل هنا حتى تعلم الاجتهاد الزائف من غيره وحتى تعلم المجتهد المؤهل من غيره وأخذ بالك معايا قال فرحم الله الإمام الشافعية رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته تنبيه للتوسع في مبحث نشأة علم أصول الفقه يراجع مقدمة ابن خلدون في ففي أواخرها فصل مهم عن علم أصول الفقه وتطوره ومدارسه والكتب الرئيسية المؤلفة فيه فالعناصر باختصار عناصر الفقرة دي علم أصول الفقه في أول الأمر كان يتلقى بالسليقة كعلم النحو والتجويد العنصر الثاني ليس لهذا العلم مؤسس. العنصر الثالث أول من صنف في هذا العلم هو الإمام الشافعي حكم تعلم أصول الفقه تعلم أصول الفقه فرض على الكفاية قال تعلم علم أصول الفقه كأغلب العلوم الصحيحة النافعة الشرعية وغير الشرعية واجب على الكفاية واجب على الكفاية وإنما يعني في فقرتين هتلاقي عندك في الكتاب في فقرتين الفقرة الأولى لما لم يكن هذا العلم مستحبا الفقرة الثانية لما لم يكن هذا العلم عينيا أنا عندي الواجب إما أن يكون واجبا عينيا وإما أن يكون واجبا كفائيا علم اصول الفقه لما كان واجبا ولم يكن مستحبا هذا هو الركن الأول ولما كان واجبا كفائيا ولم يكن واجبا عينيا هذا هو الركن الثاني قال وانما كان تعلم أصول الفقه واجبا لأنه لا يتأتى الدلالة دي يا أخوانا تسمى دلالة التلازم قدام شوية مش مهم لأنه لا يتأتى فهم نصوص الشرع لأجل العمل بها خلي بالك إحنا مركزين ولا لا بص في الكتاب يا شيخ لأنه لا يتأتى فهم نصوص الشرع لأجل العمل بها واستنباط الأحكام للوقائع إلا به شي ينفع نفهم نصوص الشريعة إلا بعين أصول الفقه ومش هينفع نستنبط الاحكام الأحكام من الأدلة إلا بعلم أصول الفقه إذ لو ترك العمل به لتخبط الناس في فهم الكتاب والسنة وكان عملهم بهما يعني بالكتاب والسنة على غير هدى وربما عملوا به على خلاف الوجه الصحيح المطلوب يبقى لما كان واجبا لسببين لانه لا يتاتى فهم نصوص الشريعه الا به لذلك فان بعض اهل العلم صنف كتابا في الاصول سماه علم تفسير النصوص الوجه الثاني ان به تستنبط الاحكام من الادله يبقى كان واجبا لأجل هذا طبعا ليه واجبا لأجل هذا لأن هذه الأمور التي نتكلم عنها واجبا والقاعدة الأصولية تقول ها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بأن عندي فهم نصوص الشريعة واجب علي معرفة الأحكام الشرعية واجب علي كيف أعرف هذا الواجب باصول الفقه إذن لا يتم الواجب الأول إلا بمعرفة أصول الفقه فأصول الفقه واجب لكن ليس أصول الفقه علما واجبا على كل مسلم بل إذا تعلمه من يكفي سقط الإثم على كل قادر مستطيع لتعلم هذا العلم فقال وإنما لم يكن واجبا عينيا لأنه ليس كل فرض من المسلمين بحاجة إليه بل يحتاج إليه أولو العلم والفقه والذين نصبوا أنفسهم للفتوى أو نصبوا للقضاء والحكم للقضاء والحكم بين الناس حسب شريعة الله تعالى فإذا قام به من يكفي فإن سائر الناس يمكنهم الاستغناء عن دراسته ومن تعلمه ممن لم يجب عليه فهو في حقه مستحب وحسن يثاب عليه إن حسنت نيته فيه مفهوم؟ أظن أن الأمر واضح سؤال أيهما يقدم علمه الفقه أم علم أصول الفقه اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين فقائل إن الواجب أو الذي ينبغي على الفقيه أن يتعلم الأصول قبل الفقه حتى يدخل للفقه وهو يستطيع أن يستنبط الأحكام ويستطيع أن يفهم النصوص القول الثاني يقدم علم الفقه على علم أصول الفقه و استدلوا لقولهم بأن الأصولية لا يستطيع أن يفهم غالب مباحث هذا العلم لا يستطيع أن يفهم ولا يستطيع أن يتعلم غالب مباحث هذا العلم إلا بضرب الأمثلة والأمثلة إنما تكون في علم الفقه قالوا فالذي ينبغي عليه أن يأخذ شيئا من علم الفقه حتى يستطيع أن يسير به في علم الأصول والصحيح أن الأمر فيه سعة وأن أكمل شيء أن تتعلم الفقه والأصول معا يا خبر ابيض ده كله لا يا شيخ نختم هذا المبحث بفوائد تعلم هذا العلم معالم يعني قال في معالم اصول الفقه اول فائده من فوائد هذا العلم انه يضبط اصول الاستدلال أنه يضبط اصول لاستدلال وذلك ببيان الادله الصحيحه من الزائفه يعني اولا يعرفك هذا العلم ما هو الدليل وما الشيء الذي لا يعد دليلا ثم يعرفك هذا يبقى ضبط يعني ايه ضبط أصول الاستدلال يعني ايه الكلام ده يعني أمور الأمر الأول أنه يعرفك الدليل من غيره يعني مثال لهذا العلماء رحمهم الله تعالى قد يستدل بشيء لا يعد دليلا مثال هذا ما هي أقل سنين السنين الحيض ما هي أقل سنين الحيض حد عارف تسع سنوات ما الدليل على هذا ها ده المذهر ذكر الدليل نونا دهون ما الدليل ما هي شخص لا في نقطة ربنا يبارك فيك هو يفعل فعالم يقول قولا إلا وقد يس إلا يسمنه هو بدليل لابد أن يكون له دليل ونستدل به صح هذا الدليل أم لم يصح اعتبر هذا الدليل دليلا أولا يعتبر لكن لازم يكون في دليل, دخول دليل. دليل. دليل. يا شيخ الله يهديك العادة العلماء يستدلون على هذا بالعادة هل العادة هو دي بأصول الفقه هل العادة دليل شرعي أو لا هي من أدلة ليس من أدلة يبقى أنا أقول القول بأن أقل سنين الحيض تسع سنوات قول مرجوح ليه؟ لأنه استدل بأمر لا يعتبر في الشرع دليلا بل الدليل على خلافه ولا يبقى أنا كده الأول العلم يعني المسألة أنا عايز آكل بلح ينفع روح لشجر البرتقال لازم نروح. لازم نروح للنخل النخل بجميع أنواعه طيب رحت للنخل الأمر الثاني أنه إذا تعارضت ال... يعني نرجع تاني ما أنا بقول دبط السداد الاول الأول اللي في أدلة معتبره وفي أمور لا تعتبر أدلة فتروح للأدلة المعتبرة وتسيب الأدلة غير المعتبره صح ولا لأ طب الامر الثاني انا ذهبت الى الادله المعتبره ليه الادله المعتبره بتتعارض قوم الصحابي قد يتعارض مع الكتاب والسنه فاروح فين يبقى ضبط بطلي اصل يبقى من اصول السلمة لا اروح للكتاب والسنه يعني مثل هذا مشروعيه المسح على الخفين الجمهور على انها مشروع ولا ويستدلون على ذلك بالكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم و هذه قراءه سبعيه متواتره العلماء يقولوا وامسحوا بارجلكم يعني حال ال... حال لبس الخف يبقى امسح عليها يبقى الكتاب السنه أدلة كثيرة بلغت مبلغ التواتر الإجماع قال الحسن رأيت سبعين صحابين هل يقول الإجماع معروف طيب يبقى أنا عندي نصغها بصيغة أصولية فنقول إن المسح المسألة المسح على الخفين جائز لقواعد أصولية الأصل الأول الكتاب وهو قوله تعالى الأصل الثاني السنة التي بلغت مبلغ التواتر الأصل الثالث الإجماع فإن قلت إن المسح على الخفين غير مشروع لقاعدة أصولية وهي قول الصحابي حيث ثبت عن ابن عمر وعائشة وغيرهما أنهما نهى او انهم نهوا عن المسح على الخفين قلت الرد عليك من وجهين الوجه الاول التسليم او الوجه الاول المنع امنع قولك ان هذه الاثار اثار ضعيفة لو سلمنا انها صحيحة فان الكتاب والسنة والاجماع قواعد أصولية مقدمة على قول الصحابي يبقى اضبط لي الأصول لا يبقى انا كده فاهم انا بعمل ايه. دماغي مظبوطه عارف اروح انهي دليل اخده واروح بعد ما اروح للأدلة لو روحت للنخف انا عايز اجيب بالحق امهات عندي سيوه وعندي امهات وانتو بقى عارفني الباي فاروح للسيوة واروح للأمهات واسيب السيوه يبقى اضبط لي برضو العملية بعد ما دخلت للنخف مفهوم كده حد عنده عايز يسال له هو يستدل بالاقل سنين يعني ما هو اقل سن تحيض فيه المراه الدليل العاده يستدل بالعاده ان غالب النساء تحيض في هذا السن ليس الدليل الشرعي وليس الدليل الشرعي على خلافه الدليل الشرعي على خلافه هو على خلاف هذا الدليل لان في ادله في الشرع تدل على أن المرأة قد تحيض قبل هذا السن مفهوم كده أنت برضو كده يا شيخ دخلتنا في الفروع مش في الأصول ماكشي شيخ ربنا يبارك فيك لا لا ربنا يبارك فيك زيكم الله خير ربنا يبارك فيك الفائدة الثانية ضبطه أو إضاحه الوجه الصحيحي للاستدلال فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحا تاني ايضاح الوجه الصحيح للاستدلال فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحا يا خبر بيض الله المستعان نعم نعم الأصحة ده نعم فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحا انا طبعا خلاص مش هضرب امثله كفى نعم ما هو شارح هيتضح اللهم استعان اباحه الوجه الصحيح للاستدلال قد يكون الدليل صحيحا ولا لكن استخدم في غي... لا يدل على المراد اضرب مثلا بسيطا وقد نضربه بعد ذلك مثلا مركبا طبعا بعض الناس يقول لك ان كلمة بسيط يعني واسع فما تقول جي لما تقول مثلا اقول كلمة بسيطة يقول لك لا دا انت كده اتطول لا مش معناها كده في كلمة بسيطة البسيط قد يكون عكس الضيق وقد يكون عكس المركب طبعا هذا كلام مفهوم يعني. ولا مش مفهوم مش عنا يعني ده كدا كالمصدر دي قصنا ضرفي ذي شيء يعني احنا عايزين نقول ايه عايزين نقول مثلا لو انا رجلا سألناه ما هو الدليل على وجوب الصيام فقال لك قال الله تعالى وأئو ال أو أقم الصلاة وأئت الزكاة الدليل صحيح واجل الصدلي صحيح مالوش علاقه بدا مثل بقى اوضح من هذا ايوه مخروسه مثلا العلماء يسدلون على وجوب سجود, الس... وجوب سجود التلاوه بقوله تعالى في القران يا ايها الذين امنوا ها؟ اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم نفلحون قال لك الأمر يفيد الوجوب كلام يع في أي حد صح ولا لا يبقى نعمل كيف أرده على الو... كده السجود السهوة سجود التلاوية واجب أم مستحب ما الدليل الو... أمر المطلق يفيد الوجوب يبقى يبقى السجود واجب مش مستحب كيف نرده على هؤلاء صبرا يا شيخ كيف نرده على هؤلاء لا لا ما هو ما ممكن أنا يعني ابين لك ان وجه دلالته ضعيف بالتلازم ازاي انه التلازم ده دليل ما احنا قلنا من مصادر هذا العلم من العقل ولا صح ولا لا وقلنا أنه, أنه لا يجمع بين متناقضين فلو لزم من وجه استدلال بهذا الدليل تناقض يبقى يبقى غير صحيح لو أني صغت الدليل كما هو يبقى لن يكون السجود فقط لن يكون السجود فقط هو الذي يجب بل الركوع كمان يجب يبقى ساعد نقرا الآية أركع واسجد فلما كان الركوع غير واجب دل ذلك على أن السجود غير واجب له التلازم هتمشي دي يبقى تلزق فيها دي يلزم من هذه تلك ويلزم من تلك هذه صح ولا لا نعم في في لا ده مش وجود ده. ده ما هو ما هو وجود دلات على وجوبيه منه مش هتعرف <تصفيق> نعم على... يبقى المربي اللي وركعه وشدوا افعال الصلاه يا مروا كع وسجده وعبده وربكم أفعلوا الآن الدليل ص صحيح نسجود التلاوة مستحب الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على معاذ القرآن فلم يعلمين يس... ما على سيدنا معاذ ده سيدنا ده سيدنا عمر هذا فعل الصحابة أبدأ م إحنا ما هو برضو أصول الفقه يرتب لك الأدل تعمل إيه الأول سدلي بالكتاب ثم بالسنة ثم بالاجماع ثم بالقياس الأول اللي بالدليل القوي أقول النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صورة النجم وكان معاذ يجلس أمامه انا مش هو معاذ ولا مين يعني يغلب على ظني أنه معاذ فمر فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد معاذ ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم دي اسمها السنة التق ما ده من عندي س... في الأدلة بقى احنا كده بقى دي سنه تقريريه بقى انت ما تطلعناش الموضوع وكف نعم الفرع الثالث بقى ده مش هقول اي حاجه خالص هقرا الفوائد بس الفرع الثالث تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديده ما يناسبها من الاحكام بيانوا الفائدة الخامسة الرابعة الفائده الخامسه الرابعه ما فيش مشكله بيانه ضوابط الفتوى وشروط المفتي وادابه وغير ذلك من أداب الفتوى والاستفتاء طبعا مثلا من ضمن, ضمن أداب المفتي إنه, أنه لا يفتي وهو نائم وهو نعسان في مرة أحد تصل عليه وانا نعسان كنت نائم أولني من نوم سألني سؤال قبلني بعديها قال أنا سألتك سؤال وأنت افتيتني بكذا وقلت له أنا مش فاكر السؤال ولا فاكر أي حاجة خالص قلت له تاب السؤال أهو قال لي كذا قلت له انا قلت لك آه قال لي قلت لي كذا وكذا قلت لك وهذا وقلت فقلت له وهذا ما أقول به نعم أيوة لا بس ما ينفعش طبعا الدعوة إلى اتباع الدليل حيثما كان نعم أيوة الخميس معرفة الأسباب للخلاف مع علماسيا عذري ذي حرافي معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس الاعذار لهم في ذلك طبعا المثال اللي احنا ونا من شويه اللي هو مس... المسح الخفين انت ممكن تستنكر كيف يقول بعض اهل العلم ان المسح الخفين غير مشروع بل الكتاب والسنه الاجماع يقولون ان الك... وتشوط كده واخد بالك معاه. فلما تعرف انه استدل باقوال بعض الصحابه تلتمس له العذر صح ولا لا خمسه عملك منظومه معرفه الاسباب للخلاف مع التماس عذري ذنحرافي بس الدعوه نعم لا لا لا لا, لا هو لم يد... لم ي... لم الحديث لم يصح الاثار لم تصح ولو صحت فاننا نقول انهم لم يعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين لم يصح من قلت الاول الجواب بالمنع يا شيخ الدعوه الى اتباع للدليل حيثما كان وترك التعصب والتقليد الأعمى سبعة حفظ العقيدة الإسلامية ما شاء الله كذا ما شاء الله خلص الدعوة إلى اتباع الدليل حيث ما كان وترك التعصب والتقليد الأعمى سبعة حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال والرد على شبه المنحرفين ثمانية مش هكذا الثاني صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة للتشريع ثمانية ضبط قواعد الحوار ضبط قواعد تسعة يا شيخ مش هتفرق يا شيخ ضبط قواعد الحوار والموذرة وذلك بالرجوع الى الادله الصحيحة المعتبرة عشرة الوقوف على سماحة الشريعة الاسلاميه ويسرها والاطلاع على محاسن هذا الدين طبعا الامثله بتبقى شيقة لكن مش هنخلص هنفضل نقول في امثله كده مش هنخلص هي طبعا الامثله برضو بتوضح لا مش عيد تاني يا شيخ ربنا يبارك فيك من الاخوة بتقول انك تبع الناوين نصور نصوروا ايه يا شيخ مثال مثال ايه شيخ ما المثال ما يا شيخ نعم يا دكتور نعم يعني نعم نغلق الامثله طيب الله المستعان خلاص يا اخوانا الإخوة بتقول نضرب أمثلة فما علىش نضرب أمثلة أنا كده الغد دلوقتي ثلاث محاضرات في المحاضرة الأولى بس بسبب الامثله يعني فذنبكم على جنوبكم طبعا ربنا يبارك فيك لكن برضو احنا عايزين ننجز يعني ما نحن في فتح لا ندري ما الذي سيحدث بعده الله المستعان طب نرجع بقى تاني للمسابقة خمطلادة <تصفيق> تيسير عملاك الاجتهاد <تصفيق> <تصفيق> نعم أول. <تصفيق> لا انا الاول تيسير الاجتهاد بقى كيف يوسر اصول الفقه مسائل الاجتهاد الحادثة يعني الاجتهاد في المسائل الحادثة مثلا مسألة الطائرة واحد دلوقتي راكب الطائرة ويذهب للحج كيف يحرم هو الاحرام في الطائرة كموجود ام النبي صلى الله عليه وسلم فهذه اذا مساله إيه؟ حادثه صح ولا لا مستجدة نعمل ايه بقى ننظر في نصوص الشريعه اصول الفقه بيعلمني ان ال الادله كما اخبرتكم قبل ذلك تنقسم الى ثلاثه اقسام دلاله منطوق ودلاله مفهوم ودلاله عله والمنطوق ينقسم الى نوعين منطوق بتاع دلالة نص لا المنطوق ينقسم إلى نوعين دلالة نص ودلالة ظاهر والمفهوم ينقسم إلى نوعين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة والعلة تنقسم إلى نوعين علة جلية وعلة خفية نعم ده طبعا ده يقول طالعا ده كله جاي قدام مش هنقوله الدواء <تصفيق> نعم فنجي بقى مساله الطائره انا السديل بأم... لو ينفع السديل الدلاله منطوق في الله عليه وسلم كان اسمها الطائره فلاح ينفع على السديل الدلاله مفهوم وينفع على السديل بدلاله عله فناتي الى فعل الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم حدد مواقيت معينه للاحرام واخد بالك معايا حد مواقيت معينه للاحرام قال اهل المدينه من ذي الحليفه واهل اليمن من يلملم. واهل واهل الشام من الجحفه ومصر برضو الجحفه العراق بقى العراق من الذي حد لاهل العراق ميقاتهم عمر بن الخطاب الشيخ ياسر مين بيقول الشيخ ياسر ده نعم نعم يا سلام يا الله يدييك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حدري اهل العراق ذات عرق وذات عرق ساكن العراق من ها يهل نبل التفاقي مكان اسم ذات عرق قال عمره انظروا الميقات من حذو طريقكم وأحرموا منه قال لك بقى أهل العلم فالذي في الطائرة يحرم إذا حاذ الميقات من الجو كما يحرم الذي حاذ الميقات في الأرض والجامع ده, ده اسمه القياس الشبه قياس, اسمه قياس أولى وقياس الشبه هو قياس والجامع حذبوا الميقات في كليهما ده هذا لكن ده في الجو وهذا هذا في الأرض ولا فارق بين الجو والأرض في المحازة فكلاهما هذا يبقى بيسر يبقى أصول الفقه بيسر الالتهاد ولا لا خليك تنطلق من قواعد وتفهم أنت بتعمل ويوسر عليك الأمر خلاصاً طبعا المغرب يأذن احنا كده كفاية يعني كده خلاص المحاضرة يقول لأجزاكم الله خيرا كان في سؤال المرة اللي فاتت قبل المغرب بيقول احنا كنا كل شاب نقول الـ الـ الـ ان, الـ ان الـ الامر المطلق يفيد الوجوب وس وقلنا واقيموا الصلاة وقاتوا الزكاة امر مطلق يفيد الايه فبناء عليه الصلاة ايه واجبة فبعض الناس بعض الناس سأل سؤال بيقول ازاي الصلاه واجبه مع ان الواجب تاركه لا يكفر او منكره لا يكفر ممكن الواجب لا يكفر الصحيح ان الصلاه فرض لان ممكن الفرض يكفر المساله دي طبعا جايه معانا قدام في في المبحث اللي جاي اللي هو مبحث الباب الثاني او الركن الاول من اركان من اركان العلم ده اللي هو الاحكام الشرعيه ان بعض اهل العلم او جمهور اهل العلم على ان الواجب يساوي الفرض الواجب والفرض حاجة واحده ابو حنيفه وحده فرق بين الواجب والفرض فقال الفرض ما ثبت بدليل قطعي والمستحب والواجب ما ثبت بدليل ظني لكن النهاية عند كل عند ابي حنيفة وعند غيره ان تارك الفرض وتارك الواجب معرض نفسه للعقاب لكن اسم الفرض اقوى من اسم الايه من اسم الواجب فليس ثم مشكلة ان اقول ان الصلاة واجبة وليس ثم مشكلة ان اقول ان الصلاة فريضة لا مشاحة في الاصطلاح والجمهور على أن الفرض يساوي الواجب وعد بعضهم الخلافة في هذا الباب اللي هو فرض وواجب خلافا لفظيا وبعضهم عداهوا خلافا معنويا وهذا في أصول الفقه المقارن لعلنا نعرض إليه في المرحلة الرابعة ان شاء الله تفضل يا شيخ حاضر الشيخ. حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصولي